ب س موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كل م ر ي كتب ع ل ي ه أنه من ا ل ن ه ي ض ل ه و ي ه ه د ي إ ل ى عذاب ا ل س ع ي ر ي ا أيها ا ل ن ا س إن ك ن ت م ف ي ر ه م و س و ع ن ا ل ن ا ب ف ل س خ ل ق ن ا ك م من ت ر ا ب ثم ثم من نضفة ل ا س ل ث م من, علقة ثم من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 و خ ر ج ك م طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ غ ذ ى العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت و, و أ ب ت ت, ت من كل زوج ب ه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 ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرص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 الله في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة فليمدد ب س ب ب إ ل ى ا ل س م الاسلاميه ء ثم ي ي هل يذهبن كيده ما يغير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 ل 様は神様の声を聞いている」 إ ن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد 「よし!」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 و ل ر ك ه الهدى و شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي إ ل ط ا ل ح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 موسوعه إ ذ النابلسي ل ي ت أ ا تشرك ل ي ع ل و م الاسلاميه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 「私た ل はこの世を去ることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかな ا ることに夢をかなえることに夢をかな ث م ي ق ض و ا ت ف س و ل ي و ف ن ذ ر ه م ا ل و ن ا ب ا ل ب ي ت ا ل ع ت ي ق ل ك و م ن يعظم م ح ر ا ت ا ل ل ه ه ف ا م ي ه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 وعظم شركه ع الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ف ع إلى أ ج مضمون ى ثم م ح اجتماعي إلى ل ا ب ت 「私たちは私の思いを知っていること ن 知っているのは私 ل 思いを知っ م いることを知っているのは私の思いを知っ م いることを知っていることを知っていることを知っていることを知っ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 والبدن ج ع ش ر ا ه ا ل ك م د ن شركه ع ا ل دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت ه ا ع ي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 قوى منكم كذلك س خ ر ه ان لكم لتكبروا الله على ل ما هداكم م وبشر ح س ي ن إن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا ان الله لا يحب كل خوان م و ن س و ن ه م النابلسي م للعلوم ن ر ا ل ا من س ل ا م ي حق إلا يقولون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 ولا ي 思いを ن れ ل に私の思い ر 忘れず إ 私の思 ل を ل れずに私 ز 思い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 و إ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قول نوح وعاده وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير ف ك أ ي من ق و ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا وهي ظ ا ل م ة فهي ق ا ي ة على عروشها و بئر م ع ط ل ة وقصر أشيد. أَفَلَمْ َ ي ي س ِ ع ُ و ا فِي ا ل ْْ أ َََ ر ض ِ ف ت ك ُ و ن َ ل َ ه ُُ م ْ ق ل ُ و ب ٌ ي َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن َ ب ِ ه َ ان أَوْ َ ذ ا ي ََ س ْ م ع ُ و ن َ ب ِ ه َ ا ف مسلم لا ت ع م ل أبصار و ل ك ن ت ع م ل قلوب ا ل ت ت ي في ي الصدور ل و و س ع ج ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ل ن ي خ ل ف ا ل ل ه و ع د ه و إ ن ي و م ا ربك ك أ ل ف س ن ة م ي ه م و س و ع أ النابلسي للعلوم الاسلاميه ي م ي 私たちはこのように私たちの思いを聞いているときに私たちは思 ي を聞いているときに私たちは思いを聞いているときに私たちは思 م ن ر س و ل ع ل النابلسي إ للعلوم ا ل ش ا ن في أ م ي ت ه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 موسوعه ا ل ظ ا ل م ي ن لفي ش ق ا ق ب ع ل س و ل ل ع ل م ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ع ل م أنه ا ل ح ق م ن ربك ف ي ؤ م ن ب ه فتخبت له قلوبهم له وان الله لهذا الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتوا م ل س ا ع ة بغتة أ و ي أ ت ع ه النابلسي يوم عقيم ا م ل و م ل ل ه بينهم يحكم ف ا ل ذ ي ن و م ا ل و ا ا ل ص ا ل ح ا جنات ت في م ع ي ه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 شركه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون إ اجتماعي ل م حليم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 إن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر أ ل م تر أن ا ل ل ه أ ن ز ل من ا ل س م ا ء ماء ا فتصبح ل أ ر مخضرة ض إن ا ل ل ه ل ظ ي ف خبير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 ويمسك السماء の思い出を忘れずに私の思い出を忘れずに ن の思い出を忘れず ا 私の思い出を忘れずに私の思い出を忘れずに私の思い出を忘れず م 私の ك م ثم ي ح ي に ك م い ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر ودع إ ل ى ربك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 「そして私たちは私たちの思 ي を知っていることです。 اسماء الله وإذا ع ل ي م آ ي ا ت بينات يا تعرف ن ا ا في وجوه ل ذ ي ن كفروا المنكر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 وإلى الله ل ا ترجع أ موسوعه ر يَا ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ارْكَعُوا ب ا س ج د و ي ل ا ع ب ل و ا ر ب ك م و ا ف ع ل و ا ا ل خ ي ر ل ل ع ا م ت ف ل ح ي ه وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سمح َ الله ا ل م س ل م ي وفي ن من قبل ه ذ ا ليكون الله ر س و ش ي د الحسنى ع ي ك م و و ا شهداء ع ل